إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي كنا في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة تكلمنا عن ع ل ا ق ة بين الزوج و ا ل ز و ج ة وكيف يستطيع الزوجان أ ن يجعلا من بيتهما ج ن ة وكيف يحصلان على س ع ا د ة الدنيا في ت أ س ي س ا ل أ س ر ة وفي سير ا ل أ س ر ة وتدبير شؤون ا ل أ س ر ة وكنت وعدتكم من قبل على أ ن نقف على ك ي ف ي ة علاج نشوز ا ل ز و ج ة وعصيانها كنا مررنا عليه م ر ة الكرام في س ي ا ق حديثنا عن مشاكل ا ل س ر ة واليوم بحول الله عز وجل نقف على ك ي ف ي ة علاج نشوز ا ل ز و ج ة وعصيان الزوجه لزوجها وما هي المراحل التي يتم بها هذا ل ع ل ا ج كما ورد في كتاب ربنا وفي س ن ة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله عز وجل هذه المراحل وهذه ا ل ك ي ف ي ة في آ ي ة و ا ح د ة من ص و ر ة النساء يقول فيها سبحانه و تعالى بعد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أ ن ف ق من أ م و ا ل ه م فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و ه ز ر و ه ن و ه ج ه ن في المضاجع واضربوهن ف إ ن ط ع ن ك م فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان ََ عليا ًَِّ كبيرا َِ الله أ ك ب ر هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة التي فصلت ك ي ف ي ة علاج نشوز ا ل ز و ج ة وطبعا هناك آ ي ة أ خ ر ى تبين ك ي ف ي ة علاج نشوز الزوج سنقف عليه ان شاء الله مستقبلا ً لاحظوا إ خ و ا ن ي ب د أ الله عز وجل هذه ا ل آ ي ة بقوله الرجال قوامون على النساء أ ي يقومون ب ا ل ن ف ق ة عليهن والذب عنهن ينفقون عليهن ويدافعون عليهن ويحمونهن هذا هو القوام القوام ص ي غ ة م ب ا ل غ ة من القيام يقوم ب ا ل ن ف ق ة وبالحفظ و ا ل ر ع ا ي ة والصيام الرجال قوامون على النساء هذا حكم إ ل ه ي لا زجال ذ ي ولا ن ق ا ج ذ ي ا ل أ ص ل أ ن الرجال قوامون على النساء قد يقول تقوم النساء على الرجال بعض بأن هناك من النساء من تقوم على الرجال. صحيح ولكن الشاذ لا حكم له لكل قاعده ة استثناء الرجال قوامون على النساء على استثناء ل الربانية ق قد ا هناك ع د تجد ة لكن أن النساء بعض على قائمات الرجال كما سنرى إ ن شاء الله خلال حديثنا عن هذه ا ل ق و ا م ة وعن هذه هذا النشوز وعن ك ي ف ي ة علاجه و إ ص ل ا ح ه ويقال قوام وقيم م قيم وقوام ق و ا ئ فهم يعني الرجال أ م ر ا ء على النساء أ ي تطيعه فيما أ م ر ه ا الله به أ ن تطيعه فيه الرجال أ م ر ا ء على النساء وسبقان اشد إ ل ى هذا في غ ي ر ما مره ولسنا نحن الرجال الذين اخترنا أ ن نكون أ م ر ا ء ل ا وليس بفعلنا ولا بعلمنا ولا ب ا س ت ه ا د ن ا ولا بتسويه الناس علينا هذا أ م ر إ ل ه ي هو خلق ووزع المسؤوليات والتكاليف وجعل الرجل قائم على ا ل م ر أ ة أ م ي ن ا عليها تطيعه في ط ا ع ة الله ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق كما قال صلى الله عليه وسلم ولا طاعه إ ل ا في معروف وقيل يعني في كون الرجال قوامين على النساء لماذا قال بعض العلماء ل أ ن للرجال ز ي ا د ة ق و ة لأن الرجال ز ي ا د ة ق و ة في النفس والطبع ما ليس للنساء ط ب ي ع ة الرجل انه قوي لا يتدرب على هذا ولا يتعلم هذا هكذا يخلق أ ق و ى من ا ل م ر أ ة و إ ذ ا كان قواما عليها ل أ ن ه كما قال بعض العلماء أ ن ك م تجدون طبعا ل ر ج ا ل غلب عليه ا ل ح ر ا ر ة واليبوس ة فيكون فيه ق و ة و ش د ة طبعا ل ا ل ح ر ا ر ة واليبوس ة حار ويبس ط ب ي ع ة وقتك خشن يعني فيكون فيه ق و ة و ش د ة هذا طبع و خ ل ق وجبله من الله سبحانه وتعالى الرجل حار ويابس وقوي وشديد وخشي وطبع النساء غلب عليه ا ل ر ط و ب ة و ا ل ب ر و د ة فيكون فيه معنى اللين والضعف ه ذكروا ه الخلق ا ل هذه ل أ ن ث ى الرجال والنساء الغالب على طبع ا ل م ر أ ة أ والنساء ا ل ر ط و ب ة و ا ل ب ر و ض ة وهذا ينتج عنه اللين والضعف و إ ذ ا لاحظتم في كل المواد في ك ل ج م ا د ا ت التي تجدونها منسجمه في بين فيما بينها ومركبه فيما بينها لتعطي م ا د ة أ خ ر ى تجدونهما مختلفتين ل ح ظ و ا ب ا ل ن س ب ة للرجال هناك الغالب عليه ا ل ح ر ا ر ة و ب ا ل ن س ب ة للنساء الغالب عليه ا ل ب ر و ض ة ب ا ل ن س ب ة للرجال الغالب على طبعهم اليبوسه ب ا ل ن س ب ة للنساء الغالب عليهن ا ل ر ط و ب ة اذا حصلوا لحرارة البرودة الربوثة وعندما ورطوبة كتنسبها كتنسبها ال... سجن يبسوا الذي يبسوا يصلحوا يبسين يصلح بردين يصلح حارين الرطوب رطوب بجوء بجوء بجوء هذا لا ولا ما إلى يصلح ما ما إذا كان شديدين معا لا يصلحان لينين معا لا يصلحا ضعيفين معا لا يصلحا قويين معا لا يصلحا هذه س ن الله في خلقه و إ ذ ا خلق ا ل م ر أ ة هكذا والرجل هكذا هذا خلق الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله و إ ذ ا تدبرتم في ذلك وبحثتم في ذلك وجدتم أ ن خلق الله ل ع و ج ج فيه ولا نقص فيه ثم جعل الله للرجال حق القيام عليهن بذلك ن ظ ر لهذه ا ل ي ب و س ة و ا ل ح ر ا ر ة والشده و ا ل ق و ة جعل القوام للرجال على النساء وقال العلماء قوام صيغه ا ل م ب ا ل غ ة بمعنى القيام على الشيء وحفظه ق ي م على الزوجه وحفظه فتنفخ ي ه ا وتطعمها وتكسها ي وتسكنها ك و و ه ا ت س وتداويها وتحميها من كل مكروه هذه ا ل ق و ا م ة أ م ا قوله سبحانه وتعالى و بما أ ن ف ق و ا من أ م و ا ل ي بما فضل الله بعضهم على بعض ط ب ي ع ة أ ن بعضهم مفضل على بعض هو مفضل باليوبوس و الحراره و ي مفضله ب ا ل ب ر و ض ة و ا ل ر ط و ب ة هو مفضل ب ا ل ق و ة و الشده وهي مفضله باللين و الضعف هكذا و إ ل ا م ن س ج م ا ولا اتفقا ولا وما ل ج ت ع و م في ا ل م ر أ ة ليس نقصا فيها وما في الرجل ليس نقصا فيه و إ ن كان نقصا فهو خلقه لا يعاب عليه الرجل شديد قوي لا يعاب على ذلك ا ل م ر أ ة ض ع ي ف ة و ل ي ن ا لا تعاب على ذلك الرجل ا ذ غرست ا ل م ر أ ة كيعيبوا الناس والرجل اذا غرست ا ل م ر أ ة ا ز ع ا د ي ة معروف أ ن ا ل ر د اقوام ا ل م ر أ ة كيف يقولون إ ل ى غلبها كي ل و م ه و إ ل ى غلبته كي ل و م ه ل أ ن ه ط ب ي ع ة انه اخوه منها إ ل ى غلبته كي ع ي ر و ا و الى غلبها غ ل ب ه و الى غلبها و الى غ ل ب ه كي ي ر ما م ر ه يعني فيكفيك على ان طبيعتك أ ن ك قوي و ش د ي د و طبيعتها ل ي ن ة و ض ع ي ف ة وهي طبيعي لما تضرباتك عادي عندها ولكن ا ر ج ل ما ي ب ك تقصد في الرجل ع م لماذا؟ لا يبكي اعتقد مدام هدول غير بهذا العدو من و ي ي ه ص ب ثم ق ا ل تعالى وما ب انفق من اموالي عَلَيْشَ الرَّجُل كَنْ هذا و وبما أمواله مع المرأة بما مع بعضها الله البعض فضل أنفقه به من أنفقه التكليف م المهر ه ر والنفقة هو الرجل الذي ادفعه الهديا ادفعه الذي الذي أحبه أمكانه التي واجب ب ه الله كتابه هذا عليه لهن تكليف في وسنة و مبيه في هذا واجب من الله أ ن تدفع المهر و أ ن تدفع ا ل ن ف ق ة و أ ن تكلف ب ر ع ا ي ة ا ل ا س ر ة هذا واجب في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ماشير اختيارك وماشير خطرك ا تقول له ا ل ب غ ه تزول ولكن من نفقة ما نكون مكلف لا بمار ولا بصه ن ف ق ة ولا بسكنه ولا ب ح م ا ي ة ل ا لا ماكنش في لمشه ضعفت وعجزت عن ا ل ن ف ق ة تطلقك و ي ف ش خ العقل ودلت هذه ا ل آ ي ة كذلك على ت أ د ي ب الرجال نساءهم ف إ ذ ا حفظنا حقوق الرجال فلا يبقى أ ن يسيء الرجل عشرتها ا ل آ ي ة كدل على ت أ د ي ب الرجال نساءهم ا ل ا ي ة كله ا علاش لان فيها من بعد الصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله هناك إ ش ا ر ة إ ل ى تاديب الرجل زوجته كما سنرى وفهم العلماء من هذه ا ل آ ي ة وبما أ ن ف ق و ا من أ م و ا ل ه م أ ن ه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها أتقول والقوة واليبوسة والشدة لي الحرارة القوة أنا أنا طبعت عندي هو وخمع فلوس يكون شديد وقوي وحار و ي ب س وفلوسك و ا ل ل ي م ا عنده ف ل و س د ينسس المعركه ما تقولك لا ي م ل ه فلوسك اذا إ لم يكن لديك مال لا ق و ا م ة لك على المراه أ ة فلوس ل د ي ن ف م خ ل ي ه ا وكيف ي ل ط ق ك في الجوع في ا ل ع ر ا ق فاذا تنزلت فاستطعت فاستطعت ف ا س د ي ر ت ف ا م ت ط ع ر ي ا س دير إ ذ ا ب ي ت ط ع ت طعمها واسقيها و ك س ق ه ا و س ق ي ه ا واسقيها واداويها واكون راجل وامرها بالمعروف فاستطعت والا فلا قوام سلك عليها السلام على لا الرجل ا عندها شروط سوف ا ل ق و ل عن الذكور ك ي ف الرجال ولما تكلم عن ا ل ق و ا م قال الرجال قوامون على النساء ولم يقول الذكور قوامون على الاناث ل ل ر ج ا ل ما في الذكور فقط وكثير من الذكور قامت عليهم النساء إذن و إ ذ ا لم يكن قواما عليها م ا لا يقزع النفقه لا ينفق عليها لا يكون قواما عليها ولما لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع ل أ ج ل ه النكاح لما ي ق ز ز ع م خليها لم يعد قواما عليها يصبح لها حق أ ن تفسخ العقد من ت س خ لان عقد ذلك ل اللي ز و ا ج تفسخوهية بلازهم المقصود الذي من أ ذ ل ه سرع النكاح م ا ك يوجد وهو مذهب الامام مالك و ا ل إ م ا م الشافعي رحمهما ل ل ه ا ل ر غ ي ل ما قاد ج ق د م ا وكلامه ما شربامه م ن ح ق تستخل أ ب و حنيفه قالك لا عليها أ ن تصبر لقوله تعالى و إ ن كان ذو عسره فناظره الى ما يصوره وان تصدقوا خير لكم إ ن كنتم تعلمون يعني هذا أ م ر حبي ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه ا يستحب لها ومن ا ل أ د ب أ ن تصبر على زوجها إ ذ ا افتقر ولم يزد ما ينفق عليها تصبر عليه حتى يغنيه الله ويفضله لا تشلف له ولا تشلفوا ولا ت ش و ف ب ا ي ت ا ل ف ل ء ولا ي ع ت ز ك و ل ا يعاونوا ل ولا يجمعوا من هنا وهناك ب ويتصلوا معه وتعاونوا هي لا قد ما تسلفت هي لماذا تحب ز و ج ه ولم تري أ ن ت ف ا ر ق ة وان كان زرع سنتيم فنظرتون الى ميسورا كان غني فكان ينفخ فلما افتقر لم يجد شيئا فاذا كانت يعني بنت الناس و محتارما ومؤدبا وذات دين وذات عرض تحافظ على زوجها وان كان فقيرا سينما قد ما يكلها وعندها ابواها م ن ل ا برضو ما تشخ العقل ز م ا ن م ز ا ن الذي قل فيه الزواج خ ص و ص بالنسبه لمطلقات الاراملون وكثره ا ل ع و ا ن ي لما م ي ن ز و ج ا ل ر ج ل اذا استقر والمراه لا عجبه يفتح فانا اغسل ل ك و ن مزيانا وصب مزيانا وسكنا ي ن ونحسن مزيانا وصار مزيانا وصار ب ي م ش ي يلقف ا ن ا وصار ي ب ل ي في مزيانا و ي ا ر مزيانا ي وخذ وشي لي العقد جاري فقال له الاخر لن تقلب الماء ونحتد وقتها و ح ت د و ق ي ل ا ي ك ح ت و ق ت ا ل ح ف وقتها و ن د م ي ع ل ه س ي ق ا ل كل ي ل ض ر ب كان ي كبار وكل ي ل ض ر ب ك و ش ر ب ت ا ج ا و ل له ي ك س ك وياتي و ي ت ي ويزورني من ر م ض يشوفني ويزورني وقال له رمز العاد من اجل مني الماء وياتي ويقول له ستصدقني انني لبك ر ا م ر ج ل ق ط ا لعرم كثير رجل قيل نزيد م ا ك يمكن يبزولوشي ق د ع لازوز ان ينفق ع الرجل ف ا ي ا لا ر ا ل ي ع ن ي د ان افق و ع ن د ك تلوت ه ان ينفق على الرجل فانا ا ل ي د ان افق معه ان ا ن ف ق معه ل ان ينفق معه ا ي ان ينفق و ي الله ديكرا ي الربح فرصت خطية معه ل حسنا يمكن أن فقالوا و لي انها و خ ب موظفه ولكنها ل ا تتوقف عنها ر ولكنها ب س لم تتوقف عنها و س ا ك ن ه ا لا و تتوقف خ ل ن ه ا واكلون جاربون نائمون تاكلون كل شيء عندهم طيب هاشي موظفه م س ك ي ن ة بات عليها بسياره تم كما تلاها الرجل تلقاه جد ي ز ح ع و ا ح د ا م شنطي ديال البني وورشه ديال البني فوق ت الغداء ولقت واحد الخدام شوي واحد مسخفزه ودرام ديال ز ي ت و وقام ب ت ن ظ ي ى الكاياس وقام ت بتنظيف الكاياس ا ل ي ن وقام هاد ا ل و و ه ا ل ج ا بتنظيف و ق الكاياس وقام بتنظيف ا هو ا ل غ د ا وخدام ف ي ا ل الأعمال ب ن ي اخت فقال لها الاطاج و خمسين كيلو ا ا وكانت زياد تخرج منها خمسين ه ا خدمنا كيلو ن وكانت ت خ ر د منها وكانت تخرج منها ل ك ي ا س ة قالت له ماهزوز شيء قال انا اتزوج وما ع ر ف ش انا ت ز و ج براءه جميله بسيارتها بفلوسها ب ق ي ا س ه يعني هو ك ي ص و ع انما ت ر ج ا ت لدمعه قالت له ما يمكن ا تتزوج ب ي ا قال انت قال لا انا قال لا انا اتزوج قلت له قال ع ن لك ولدي قال لك ولدي ا ش و ر ولدي ا و قال لي ه ت ف ق و ا اجازوا في ا ل س ي ا ر ة اداتوا ر ب ع م ئ ة كيلو متر ت خ ل و ا ع ل ى ا ل ع ا ئ ل ة تشاوروا تفهموا وتفقوا وعقدوا وتزولوا هي ج ا ب ل ا ل ل ه ر ج ل فوق الكاياس وهو ج ا ب ل الله عز وجل كبولا موضفه بسيارتها جميله انقياف دارها كرزياء لا يفكر ل ه في طول خ ط و ب ة ولا طول عقد ولا كلام ولا ضريبه ولا تجهيز وكل جهاز واجمعهم الله عز وجل هو مزوجي وكل اللي عندها رجل وكدحيه فعلاش ما كينفخش عليا مثل يديروا سخوتهم العياد كي ق ل ب و ا عليه فوق الكايه الزناقي شيء واحد يقول لك الديلادره غير ضد المراه ورجال وعجبين ا ل ر ج ا ل وكيف ي م ك ن ا الواقع هذا أ ن ا ارى الرجال إ خ و ا ن ي والنساء اخواتي رغم الجميع ولكن ينبغي أ ن نتدبر قليلا و أ ن نتفكر في الواقع الذي ن ع ي ش ه والواقع لا يرتفع لما ك ا نتكلموش ع ن ى ما ينبغي أ ن يكون لما ك ا نتكلمو عن الواقع ل أ ن كيف ينبغي أ ن نعيش فيه و إ ذ ا جهلنا واقعنا هلكنا وخسرنا وندمنا ولا ينفعنا الندم إ ذ ا ل ن ف ق م علي ينبغي أ ن تكون م ش ك ل في الطلاق أ و الفراق أ و ا ل ع د ا و ة أ و التضابط لا يمدو شو هو شوف ينسي م ا ع ن د ش ب به شو بابك م ا ع ن د ب امو شو ي ا م ك و ع م ل و ا يدكم ت ف ا ق ت و ا خ ل ي و ن العقد و ت ف ر ق و ا الاجسام و تفرقون عقد ربكم ط اذا ع د ت عليه الله ه و و لا هي و استطعوا يجمعون ان م ا كان كتب ل ف ي ق ق ة ا ل د ي م كانت يتكلم القوى بانهم ع ل ى و ا ح د ز من ا كان ف يدي ه يخطبوها الطائحة القوفة لابنت اللذات من يكفي يتزوج ت ز و ج فالطلقة مشات وقوله ا مثلها رجلها مشات ل ل إلا ي من رحمة ربك و ل ل قليل ي ق و تعالى بعد هذه الايات التي تبين القوامة و سبب ا ل ق و ا م ة قال الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ ا الله لماذا س ق ت هذه ا ل آ ي ة س ثق هذا الخبر في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ما دخلوا ل ص ا ل ح ا ت ا ل ق ا ن ئ ا ت حافظت ل ل غ ي قالك هذا, هذا كله خبر ومقصده ا ل أ م ر ب ط ا ع ة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها هذا لا للنساء في حال غيبت الزوج توجد وفي في غيبة حال حضوره ا لتكون ا ي ي الاسره ا افضل الله ل بعضهم في وئام وانسجام ووفاق و م ح ب ة و م و د ة و ر ح م ة وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم خير, إذا الله. الله خير النساء التي إ ذ ا نظرت إ ل ي ه ا ص ر ت ك هذا الله الصالحات قامتات حافظات بما كيبيلك للغيب يقول معنى حافظ خير النساء التي إ ذ ا نظرت إ ل ي ه ا ص ر ت ك لما تنظر إ ل ي ه ا تعجبك و تعجبك تقول له بدك أن ش و ف ه ا معجبتني لا فيك أقول تخطب لكن لا تنظر إ ل ي ه ا ب ح ك م ة الله لا تستطيع ان تقصر ي في الخطوبه تقرر الزواج في ا ل كما ضرر ت م و ع ي ظ ة تقول له اذهب ك ي الى الزواج ولكن تخطب ركشتها ولكن ع ج إذا ك تكون ج م ي ل ة بمسبا إ ل ي ه ا إلى قال الله ت و ق ي م تسلك م ع تسلك م ع ك ب ر وجل خير النساء التي إ ذ ا نظرت إ ل ي ه ا سرتك و إ ذ ا أ م ر ت ه ا أ ط ا ع ت ك و إ ذ ا غبت عنها حافظتك في مالك أ و في نفسها ومالك إلى المال لك غيبت في دي تحبك عنها تكون أمينة ث ق ة وفي نفسها يعني إ ل ا تقع في الزنا وفي ا ل ف ا ح ش ة قال الراوي وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل آ ي ة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أ ن ف ق و ا من أ م و ا ل ه ص ا ل ح ا ت قانتات ح ا ف ظ ة ت ل غ ب ما حافظ الله أ م ا قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن س ب ق ا ن عرفنا النشوز ب أ ن ه المرتفع من ا ل أ ر ض ونشدت ا ل ز و ج ة يعني ارتفعت وعلت على زوجها وعصته ولم تطع له أ م ر ه وكذلك نشد الرجل إ ذ ا طغى و ت غ ب ر وظلم ا ل م ر أ ة و آ د ا ه ا وتركها واهملها أ ي و ا ل ذ ي ت تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أ و ج ب الله عليهن من ط ا ع ة ا ل أ ز و ا ج ماذا نفعل معهن يا رب فاعظوهن و ه ز ر و ه ن في المضاجع واضربوهن ف إ ن أ ط ع ن ك م فلا تبغوا عليهن سبيلا معنى فاعظوهن اذا اللحظه للخطوات الثلاث الواحده قبل ا ل أ خ ر ى بالترطيب ولا ننتقل إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة إ ل ا إ ذ ا لم تجد ا ل أ و ل ى ولا ننتقل إ ل ى ا ل ث ا ل ث ة إ ل ا إ ذ ا لم تجد ا ل ث ا ن ي ة ولا يجوز أ ن ن ب د أ ب ا ل ث ا ل ث ة ولا ب ا ل ث ا ن ي ة هذا شرع الله وهذا توجيه رباني إ ل ى ا ل أ ز و ا ج يبين لهم كيف يعالج تمرد ا ل ز و ج ة و ع س وعسيان ي ا ن ه ا فعظوهن كيف نعظها قال أ ي بكتاب الله أ ي ذكروهن ما أ و ج ب الله عليهن من حسن ا ل ص ح ب ة وجميل العشره هذا هو المقصود ينبغي أ ن تذكر زوجتك إ ذ ا عصت ا ونشذت و ت م ر د ت ما أ و ج ب الله عليها من حسن ا ل ص ح ب ة وجميل العشره الله أ ك ب ر إ ذ ا قلت كيف ت ع ض ه ا أ ي أ ن تذكرها بما أ و ج ب الله عليها بسم الله ا ما هي الواجبات التي عليها من حسن ا ل ص ح ب ة وجميل العشره للزوج والاعتراف ب ا ل د ر ج ة التي له عليها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن د ر ج ة ستعرف ا ل م ر أ ة وتعمل بحسابها وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلموا كيف تعظون أ ز و ا ج ك م وماذا تقولون ل أ ز و ا ج ك م يقول صلى الله عليه و س م ايما امراه باتت هاجره فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح اي امراه باتت هاجره فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح الشيخه تكون عرفه الزوجه ولما تكون عرفه وتعصى وتنشد ينبغي ان تذكر بهذا الحديث النبوي الشريف اخبرها وحذرها من ل ع ن ة ا ل م ل ا ئ ك ة لها وفي ر و ا ي ة حتى تراجع وتضع يدها في يده حتى تراجع زوجها ترجع إ ل ى زوجها وتضع يدها في يده بعدها تكف ا ل م ل ا ئ ك ة من لعنها وفي البخاري عن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دعا الرجل ا م ر أ ت ه إ ل ى فراشه ف أ ب ت عليه لعنتها ا ل م ل ا ئ ك ة حتى تصبح إ ذ ا دعا زوجته إ ل ى فراشه إ ل ى نفسه ف أ ب ت وامتنعت لعنتها ا ل م ل ا ئ ك ة حتى تصبح سمعت في إ ح د ى المحاضرات لدعاه حقوق ا ل م ر أ ة ب أ ن الرجل إ ذ ا دعا زوجته إ ل ى نفسه فابت و أ ر غ م ه ا يسمى هذا عنفا وهذا ليس من حقه نفسك حرب العنف ضد ا ل م ر أ ة ق ا ل ك إ ذ ا طلبها لنفسه فابت و أ ر غ م ه ا على ذلك يعتبر قد ورث مع العنف وهذه م خ ا ل ف ة وليست من حقوق ا ل م ر أ ة وليس من قوانين حقوق ا ل إ ن س ا ن وهذه ج ر ي م ة ب ا ل ن س ب ة للزوج مع زوجته و أ ص ل ا ا ل م س ل ن يريدون ان يفرقه م و ا ل س ه و ا ض ح ا ل ق ض ي ة والقضيه م ل ع و ب ة وتصور زوجها ل م ز و ج ة أ ص ل ا ً ولا هي م ز و ج ة أ ص ل ا ً لما يطلبها وترفض وهي تطلب ويرفض هذا يمكن يزوج فهو كارثه كارثه ا ر ث ه ك ا ر ث ة يعني كي يقول ه ك ا ر ل ه كارثه كارثه كارثه ك ا ر غ م كارثه كارثه ك ا ن ع ن ي ف ا ف ر ث ه أ م ر ث ه كارثه كارثه كارثه كارثه كارثه كارثه كارثه كارثه كارثه كارثه كارثه ذ ا ر ث ه كارثه كارثه ذ ا أي ص كارثه ك ا ر ث تزوج ث ه ا أقول ل ر ث ه كارثه كارثه ك ا ق ة ص ك ا ر ا ل ط ا ر ث ه ن ا ر من ا ل ع ه ك ت ر ث ه كارثه ك ا ر ث ويمشي م ه ويمشي معه ويمرس معه العنف الحرام صول المجرمين ك ا يعتبروا طلب زوج زوجته لنفسه ليجامعه ويتمتع بها وهي تتمتع به في نفس الحين و إ ن رفضت يسمونه عنفا هذا بغين بغين ما بغيناه هذا ا ل ما ترفض الامر زوجها وتعصاه وتقول له لا هو يطلقها لما يطلقها يستخدها هؤلاء المجرمون خليله ص د ي ق ة و ص ا ح ب ة لما يستخدونها خليله ف إ ذ ا طلبوها ا ل أ ن ف س ه م ف أ ب د يهرسه و زرق لاعينها اعلاه ب ت و رفضت و عاصت وش هي خ ل ي ل ة ديالي و تقولي لا او قذب العنف ما العنف و الزوج ما الزوج ا ل ا خ لان القضيه فيها حرب على الاسره من اجل شتات شملها ومن اجل تفريقها حتى لا يستقر للاسره المسلمه حال وقوله تعالى واهجروهن في المضاجعين د قبل ق الضبلون الأخوات ل هذا ا خصم ف ع ه إ ذ ا طلبها زوجها وتعبى وترفض ل يمكن ا ل ز ن ا ولا للزواج و ا ل ع ي ا ر بالله م تعدد كي يقفزوا ن د ه م ا ل ح س ا س ي ة م ا ل ت ع د د هي التي ت ذ ك ي ة وتحبه فهو يحبها تلبي طلباته ورغباته كما هو ي ن ب رغباتها و ط ل ب ت ه ا إ ذ ا كان يحبه يحبها وبينه وبينه م و د ة و ر ح م ة ف إ ذ ا رفضت سولما ترفض زوجها ولا تمكنه من نفسها يلجا إ ل ى غيرها إ م ا في الحلال و إ م ا في الحرام إ م ا بالتعدد إ ن كان سخيا و إ م ا بالزنا إ ن كان فاجرا وكلاهما لا يرضي الزوجه إ ذ ا فلتحث ي على زوجها قلت تعض عليه بالنواجي وما تقطع ع ل ه شيء لله وقال ل ك ن تعضه شوية و تعالى و ه ج ر و ه ن في المضاجع ف إ ن لم تنفع الموعظه فنلجا الى الهجره ا ولاحظوا ب أ ن في هذه الوسائل الثلاث ينبغي أ ن نصطحب معنا باستمرار أ ن ن ا نريد ا ل إ ص ل ا ح ونريد جمع الشمر ونريد البقاء على العقل وعلى ا ل أ س ر ة ق ا ئ م ة بفقره الله سواء في الموعظه او في الهجر او في ا ل ض ر ه وهناك من قال أن تهجرها ا الفراش من أن قال من الفراش والهجر في الفراش قال ب ع ض هو م أن, ان يضاجعها وان يوليها ظهره ولا يجامعها يعني في الفراش ولكن يعطيها ولا يجامعه. هذا هو الهجر يسألوا البعض قد كيف يحرم نفسه من زوجته ويسمي هاجرا ه لزوجته ر فهو ك هجر ز مجرد ع ذلك ز و ة ثانية لأن ومع هجرها و ذلك يبقى الهجر نافعا ودواء من ا ل أ د و ي ة النافعه لهذا المرض الخطير اللي هو الفراق والنشوز هو والعصيان قالوا لما لاح قال لا. لان أ ه م شيء ب ا ل ن س ب ة للرجل في زوجته بعد الموده و ا ل ر ح م ة هو ا ل ن ا ح ي ة ا ل ج ن س ي ة ا ل ر غ ب ة فيها وفي جسدها وفي التمتع بها وهو أ ع ج ز من ا ل م ر أ ة على ضبط نفسه في ق ض ي ة ج ن س ي ة قالت ا ل م ر أ ة تعتز وتفتخر وتكبر عند زوجها بجمالها ورغبته ب فيها قلك ا ذ ا استطاع الرجل أ ن يتحدى هذا الميل وهذه الرغبه جنسيتها و أ ع ر ض عنها وهجرها في المضجع استطاع ان يصلحها يصبر يمكن تفكسر منه ه و ل ا غير جسيف علاش ب غ ن نربيها و ر ا وصلا فيه ا ل ع ظ م هذيك وصلا فيه ا ل ع ظ م و ص ا ب ر مما يدل عند ا ل م ر أ ة ب أ ن ه رجل فعلان استطاع أ ن يضبط نفسه يعني هي استفزته و ع ص ا ر ت انتباهه ووضعه م قداش ويصبر س ت ط ع ه ه ز ا و ي على التمسع لها إ ذ ن إ ا لم تتق س ل ه ا ه ي ولم إ ت ح ط ا ا لهذه ا ل ع ل ا ق ة سوف تقطعها وتكسر هذا الرابط بينهما ل أ ن ن ا لاحظتم مرات نحس ب ا ل ر غ ب أ ن ه ي ح ب ا ل زاف و ي ب غ ل زاف وطيح اعمال وطيح على وجهو ه كيف تستغل ل ا ر ص فتقدر بك ي ي مضغه و هو الذكي يكون وسط يعني مكي ا بلغش ي ء لا إ ف ر ا ط ولا مكيه ا مسجون و م ك ي بلغش و كذلك جعلناكم أ م ه وسطه لا تكون شيء معيق اذا ما اعتني في إ به ا ل م ح ب ة و ا ل ر غ ب ة فيها و أ ن ه ا كذا و أ ن ه ا كذا لا تبغي بالذنب ل أ ن ه ا هي لحظه تطمئن ب أ ن هذا شيء معقول ف ق ا ت ك ب ر سالكي تقول ر ا ما عندو لين عليك طيب ها طيب اعماق ر ا واكل سراوت وسبرديلات و ص غ ب ل ف ا ر وكل شي واكلو هاذي ب ك ل ه يوكلولها ها ما يشوف لا منهن ا ولا منهن ا وهي ك ت غ س ر ف جمالها و أ ن ن ي ج م ي ل ة و أ ن ن ي أ ح س ن نساء و أ ن ن ي وانني عندي وعندي وعندي اللي مع ن ل ج ي م ناس متصفه بما لم تصفه الامل يمكن تنشزوا ل ت ط غ و ا تصطفي على زوجها وما يكونش عود ت ا ن ي شراء الخاشين صلب عودتاني شديد دائما ه ا ولا مودة ولا رحمة ولا عطف ولا محبة مودة رحمة ل عطف يعني ن ا ولا ولا بشاشة ولا رقة م د ب ملاعبة ة ولا و هذا ع د ت يكون حجرة ا حينزوجك و شبع كاردة ا ل ل ا ا م يعني و س ط ي ة في كل شيء من صفات ا ل إ س ل ا م ومن خصائص ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل و س ط ي ة في كل شيء إ ذ ن قال بعضهم جنبوا مضاجعهم بعض العلماء قالوا في من هذه ا ل آ ي ة جنبوا مضاجعها فتنعش معاها اصلا في فراش هي في فراش وانزل في فراش أ و هي في بيت وانزل في بيت والله ازروا هنا بمعنى البعد يعني بعد منها وهذا قول الشعبي و الحصى ل ب ص ر و بن القاسم عن مالك رحمه الله وقال القرطبي هذا قول الحسن معروف جميع صاحب جميع قال فان ح ب جميع لإحكار ل ا ر ق الزوج إ ذ ا اعرض عن فراشها فان إ ن ك ت محبة فإن كانت م ح ب ة للزوج عليها فترجع للصلاح, إذا كانت محبة للصلاح وان ت بنتهم شيئا محبة ل كانت م ب غ ض ة فيظهر النشوز منها فيتبين أ ن النفوذ من قبلها إ ذ ا بقات م س ر ة و غ ض ب ا ن ة و م ب غ ض ة هذي يظهر ب أ ن النفوذ منها م ث ش منه وغيبان ب أ ن الخلل فيها وليس فيه وقال المقصود في القول المقصود هو وتتمتع موض وتعود قال بالهجر العلظة بهذا الهجر لهذا الكلام ما تهجرها في المجرع ما جماعها بها لهذا الكلام غضبان تغلط تغلط بإله بأنك ترك في كيف في هي أنك وما عادش لحاله ف ه ذ زوينه خ ف ي دي. ف ة أ ي ظ و ر فيها ويغرض لها الكلام ويجامعها ويتمتع بها هذا هو ا خ ص ي ص هذا الخصمي السابق و إ ذ ا أ ر د ت أ خ ي المسلم أ ن تهجرها فكم م د ة الهجر م د ة الهجر شهر شهر واحد لا تتجاوز ولا تصل إ ل ى الاثنين و ا ل ث ل ا ث ة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ع ص ر إ ل ى ح ف ص ة بسر فافشته إ ل ى ع ا ئ ش ة رضي الله عنهما وتظاهرت عليه هاجر صلى الله عليه وسلم شهرا وكيف ينبغي أ ن يكون هادل فمشي ع و د الهاجر هادل قام فمرة عاديها ع و ه م ك ش حتى أنت بيت ويبيت يا لا فراش فراش وغادي قال هي وهي قد وهي مرضاش كثيدي ينبغي أ ن لا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوه الزوجين هذا الهجر م ا يكون م ف ت و ح يطلعوا عليها ا ل أ ط ف ا ل و ا ل أ ب ن ا ء والبنات والجيران و ا ل أ ه ل و ا ل أ ح ب ا ب لا ينبغي أ ن يكون سرا اي بنكم ي هنا و أ ن لا يكون أ م ا م ا ل أ ط ف ا ل ل أ ن ه يورث نفوسهم شرا وفسدا ا م ا يحسس أ و ل ا د ك ب أ ن ك راك هجر زوجك هجرها في بيت النعاس ومن ثم تدخلوا الى ا ل د ج ا ج وقع ل أ ن ه ذ ا سيورث لهم الشر والفساد ولا هجرها امام ا ل غ ر ب ة الجيران والاحباب و م و ك وباك و خ و ك واختك لا تقل لهم شي ب أ ن ك هجر زوجك علاج يمكن يكونوا مختلفين معا ويكونوا ضربه ويعيروها تستعلي هذه المسخوطه بغيتها تكشفوا فيها وغتزيدها ان تدلوا ل ه و ا ن و ت د و س كرامتها وقد يؤدي الى استمرار النجوز و ا ل ع ي ص يعني فكان بعض المغفرين ا لكي ل ي زمرته يقولوا عن ا م و ولا لخسو ولا لعمسو ولا ل خ ا ل ف ة ه ذ د ي ك مسخوطه ما نكلمها ما ك نكلمني ما كان ناس عداء ما كان ناس عداء علاش طلعت لي الدم ويجب ي ن ك و بينها لكن ت تريد الاصلاح ع م تريد ا ل ف ر ق ة والشتاء ب غ ي ا ل إ ص ل ا ح كي ت ج ي ا ل أ س ر ا ن مكتومه علاش ما يطلع حد ما ي ي ش ك ب ا ل قضيه ا ن ه لكبرت صعوبه جمعها وكلما قل الهم سؤال تجاوزوه وكلما كثر وانتشر صعوبه جمعوه و ا ل س ي ط ر ة صعبه قوله تعالى واضربوهن كي ك و نسوا لغة منكم العيالات ن فاعظوهن ا العيارة بعض الأخوات لما تنصلوا ل بعض كين و ق تعالى و ض ر ب ه ا ا ك ي ن س واجروهن فَاعِضُوهُنَّ ا بمدارسه خليكم معايا ي ج جميع الوسائل ا ل ث ل ا ث ة راكينا فاعظوهن واهجروهن في ا ل م ط ا ج ع واضربوهن هي ا ل ث ل ا ث ة ر ا ي ل ا نسيت جزء سابقين و ب ق ي ت نوقف على ا ل ث ا ل ث ة إ ذ ا ا لك راه ل ع ن ف ه ا د وراه الظلم وزاف ا ل ق س ا و ة و ا ل س د ه ا ل ا خ ي ر راح نضمن الوعظ ما ننفعش وضمن الهجره ما نفعش ف ا د ي ا الحاله ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ث ا ل ث ة ثابته و خ ي ا خ الدوائي الكي ك ما يقولون راح وصلنا الكي ر ح ي ع ن ي ن ندوي بالكينات و ب ا ل ي ب ا ر ي وبالدهناء ومقدوال و د ن ا العشوب آ ز ي ر وفليو ا ل ز ع ت ر و ا ل ش ب ل البيض وكل شيء و ب خ ر ن ا وكل شيء وجماشه ا و ا ذ ن ا ل ق ض ي ة بين نقص الكي هو الضرب أ ي إ ذ ا لم ي ر س د ع ن بالموعظه ولا بالهجران فلكم ان تضربهن و ضربا غير م ب ر ح ي ا ل منقذ الضرب في تفسير هذه ا ل آ ي ة أ و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة دائما تلقاه موصول ب أ ن ه غير مبرح ضرب رمزي خفيف اسمي لكم ما هو نوع ه ا ل ض ر ب كما جاء في ا ل أ ح ا د ي ث كما قال صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوزع واتقوا الله في النساء ح ت يحدثوا ل و د ا ع آ خ ر ح ي ا ة الرسول صلى الله عليه وسلم كي يصيبنس ا على ل أ ن ه ن رقيقات لينات ضعيفات والرجال فيهم ا ل ح ر ا ر ة و ا ل ي ب و س ة و ا ل ق و ة والشده ل م ا ر س ه قويه نتايؤوا غير ا ل ر ا ز إ ذ ا خ س و يتق الله فيها و إ ل ا ظلمها واعتدى عليها قالوا اتقوا الله في النساء ف إ ن ه ن عندكم عواء يعني أ م ا ن ا ت في اعناقكم ولكم عليهن اسموا ا ي ا ل و ا ج ب ا ت لكم عليهن أ ل ا يطعن فرشكم أ ح د ا أ ل ا يطعن فرشكم أ ح د ا تكرهونا ف إ ن فعلنا فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه الامام إ م مجد لعدم ل أدخلت ض ر ي كي زوجتك إذا ن ت ك ر ه ه مشتي ك سواء كان ذكان أو د خ ل لك تحبوه شيء أنت زينة ا ل ن ا ابو ح د ر ه في عقاب خاص هذا غير دخلك زي ناس كتكرهم سواء كان م العائله م ن ا ل ع ا ئ ل ة صافي ما ابغاش خ و ه يدخل ما يدخلش ما ابغاش عمو يدخل ما يدخلش ما ابغاش خالي يدخل ما ابغاش عمد يدخل ما ا يدخل ما ابغاش خالك يدخل ما يدخل ما ابغاش خالك يدخل ما ا ب يدخل ما ابغاش خالك يدخل ما ابغاش عمد يدخل ا ابغاش ي ل ما ابغاش خالك يدخل ما ا ا ش ع واذا كانت مسلمه وكنت, وكنت فقيه في دين وكنت فقيه تتفاهمان على الموضوع و س ت ف ق ا ن و إ ذ ا ك س و ا يقول لي م ن قبل ب ع د ه ي قلت و لك أ ن النعضاء م ا ما ك تفهمش ي هي وما ك تدفعها فقالت ل ي ت ز ي ف ج ا عبد الله ما تزيفها لانها دين لا تخاف الله وهذا خلا مني من ا ل خ ط و ب ة فقد قالك رسول الله صلى الله عليه وسلم واظفر بذات الدين تربت يداك وان تظفر بذات الجمال او بذات النسب العالي أ و بذات المال كثير ونسيت أ ن من تزوجها لمالها قل ماله او افتقر ومن تزوجها لجاهها أ ذ ل ه الله من تزوجها ل م ا ه ه ا أ ف ق ر ه الله ومن تزوجها لجاهها أ ذ ل ه الله يعني و إ ذ ا تزوجتها لدينها أ ع ز ك الله و أ غ ن ا ك الله واراحك الله و ط م أ ن ك الله فتقول للموعظه ما تصليش ما تعرف الله أ ص ل ا ما بغيت ا ل ن ا ر ما عرف الله ما عرف الرسول ولا ا ل إ س ل ا م ولا ق ل هاسلمي لا اسلمت السالات فتقول لا ت ت خ ل ر ا ل لا ت ت ق ا ت ق ل لا ت ق ل لا تتقل لا تتقل لا تتقل لا تتقل لا ق ا ل لا ت ق و ل لها ان ا ل م ل ا ئ ك ة تلعنك كيف تلعنك ة وخيرها وجعل لهم ل ع ن و ابعد ي من مني م ن إذن من, من ا ل خ ط و ب ة تزوج ل ن ا تعرف الله و ع الرسول و ع ا ل ق ر آ ن و ع السنه و ع الملائكه و تعرف معنى اللعنه والا ستلعنك هي وتعيشك بجحيم و ا ل ض ب ا م لا ينفعك وتكون لا بل كاتب وقدر تضربك وتخليك انت مالت معه مال. تنفخك عينك وتزرق هالك وحتى اللي يسولك عشان تقول مضربات ن م ه وضربني الحيط وضربني الباب الريح الباب. في وقبل اللي ضرب الباب ويقول مغلي زخاتك المارد من ا ل خ ط و ة ر ق من الزواج الذي يعلم منصوب علمها العلم ما ع ل م ه ا الرياضه علمها العلم النافع كيف تعاشر الزوج ت ر ب ي ا ل و ل ا د كيف تعرف الله كيف تتقي الله كيف تخاف من الله ت س ع ل ما الرياضه ا ل ض ر ب ة ستجي ن ف ي ا تجي فيك تجي فيك تجي ف ب ك تجي ف ل ك ت و ي ا ي ك تجي فيك تجي فيك تجي ف ي ر ب ج ي فيك تجي فيك تجي فيك تجي ف ي ر تجي فيك تجي فيك تجي فيك تجي فيك قال ي ع ن ي غير مبرح أ ي غير مؤثر هذا الوجه هذا هذا الهداثة إهانة الضرب لا أولاً الضرب الكسر الأثر لا يتركوا الضرب في في وصاص ديال المحبة ديال أن لا يكون تعذيباً للانتقام يخلح خلي ضرب تأثر أثر وينبغي في يكون في جيش خفيف يكون والتشفي يكون ومخصوش منوع ومنوع وأن للإسلام أن لكن لما تريد الضرب هذا ا ل ض ر غير المبرح تقصد التشفي والانتقام و ا ل إ ذ ل ا ل لا ولا تريد به التحقير والا يكون الارغام على معيشه لا ترضاها بس هي ما عجبتش ما كنتك وما ع ج ب ت إسمك نفقتك وما عجبتش البسك و ش ق د ا ديالك وشققت ضربها باش ترضى به لا يجوز أ ن ترغمها على معيشه ما عجبتش ة المهنيه ا ل ح وينبغي ان يصحب هذا التاديب اللي هو الضرب بالعاطفه لعاطفه المؤدب المربي كما هو الحال حينما ت ك ن تؤدب ولدك او يؤدب الاستاذ تلميذه كي يضربوه وكي يحبه كي يضربوه وكي يعطف عليه كي يضربوه كي يحن عليه كي يقريه وكي يضربوه كي ي ن ب غ عليه كي يحميه وكي ي د و ي هكذا ينبغيين ولكن ا هذه هل يصد المراه الكريم و تقطعها ا ل في معنى الضرب هو أن ل ا يكسر فيها عضوا و أ ن ل ا يؤثر فيها شيئا ما يكسر عضو ما يكسر فيها هذا الضرب يكسر يكسر للسرع عضو هو و إ ل ى من فعل الضرب أ ح ل الله له أ ن ي أ خ ذ من ه الفديه ا ي إ ل ى من فعل ا ل م و ع ظ ة ولا ا ل ه ز ر ولا الضرب له أ ن ي أ خ ذ من ه الفديه ا ي لا الفيدية أ ن تطلقه ا و هي ب أ ن ي أ خ ذ الصدق الذي أ ع ط ا ه ويقع الخلع صافي من أ ن ه ل ا ع ج ن ا س م ق د ف ي ا ع ل م و ع ظ ة لا ه ز ر ل ا ضرب يأخذ ي السلاق ا وقال م ويسمح فيها نجيب س ا ا علىه ل بتغطيه وهي تصبر ا تلقاهم حتى و صلى ب حتى ق وقال ا ه م ل ص الله عليه وسلم في الضرب انه وقع عليه التركيز لانه قد يفهم بعض الرجال الضرب فمن خاطئا ويعتدوا عن النساء قال صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إ م ا ء الله ما اضربوهم فيه فجاء عمر رضي الله عنه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ز ا ئ ر ة النساء على أ ز و ا ج ه ن النساء لما سمعوا ر ض ي الله ع ن ه قال لا تضربوا اماء الله فازالوا النساء زائرنا على أ ز و ا ج ه يعني ت غ ا و وتزبروه على النساء ت غ ي ن ا وتزبرنا على الازواج ولك ترد عليه ده ذ وكبر فيه و ت ق و ل له لا م ا تسمع ل ه ش ي ء م ا ت ط ي ع و فيه فجاء عمر رضي الله عنه إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه ب أ ن النساء حصل منهن الطغيان والعصيان والتمرد على الرجال فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن من مع الضبع الأولاد حقوق الاطفال والتلاميذ و م ن و ع ا ضرب التعليم ولماهم كيف ن ض ر ب و ا ت ل م ذ و ل و يضربونهم ا وفي أ و ر و ب ا و ل و ت ل م ذ يضربون ا ل أ ز ا ز ي د ة وضطرت ا بعض الدول ا ل ا و ر و ب ي ة ب أ ن تفرض وتقنم الضرب من جديد في التعليم قالك لما وقع هذا بين الرجال والنساء لما عو ستانيل خسر رسول الله صلى ا ل عليه وسلم الرجال يضربون النساء ضربوهم ع ه ا ل ث ا ن ي ب ك س ر جاء النساء إ ل ى آ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي قال فاطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أ ز و ا ج ه ن نساء النساء ديال ر س و ل ل الله عليه و ل م يشتكو لا يد من رجالهما ل أ ن ه م راهن مرخصا وراهن يضربونا ضربتهم علاش وضربتهم جعلش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اطاف بال محمد نساء كثير يشتكين من أ ز و ا ج ه ن ليس ا ل أ و ل ئ ك بخياركم ج م ع الرجال ا ل ص ح ا ب ة وقال مودرهم ي طاف كثير من النساء ب آ ل محمد صلى الله عليه وسلم يشتكين من أ ز و ا ج ه ن ق ل ك ا ل ض ر ب و ه قالوا صلى الله عليه وسلم ليس أ و ل ئ ك بخياركم أ ي أ و ل ئ ك الرجال الذين يضربون النساء ليسوا بخيار الرجال لا يكرمهن إ ل ا كريم ولا يهينهن إ ل ا لئيم و إ ذ ا قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهلي و أ ن ا خيركم لاهلي وقال لا يضرب أ ح د ك م م ر أ ت ه كالعير يجلدها أ و ل النهار ثم يضاجعها اخره هذا ب ا ر ا ل ح ا ج ا ج م ي ل هذا ض ا في النهار ويجمع في الليل هذا ك ا ر ث ة بليد ومغفل لا ينبغي أ ن يفعل هذا و إ ذ ل ك ايها ا ل ا خ و ة الاخوات الرسول صلى الله عليه وسلم ل م يضرب مرأة ا م ر و ا خدمة عبد أما ولا ولا أبدا هذا خير خلق الله وهذا قدوتنا و ه عليه وعن اعج سي تيسشن ليش شي انيا و جهو او او واشهوب وحب وامرو وانظره احتقل رب ارمر وامرو هما اضل ما ما من مات حب واحد احتل واحد حتى صلى الله عليه وسلم ي ع ل م و ا إ خ و ا ن ي أ ن الضرب غير المبرح هو أ ن يكون بالسواك ونحويه هذا هو السواك هو عود العرك عود العرك ا عود العرك عود ا ل بيال عشره س ن ت ي ن خمستاشر س ن ت ي س ت ل هذا ه وقت الضرب غير المبرح عود العرك الله يعطيك الخلليه خليك <تصفيق> <تصفيق> السلام ع ل ا ج د س ي هادي لا تدخل على النادى ت مجيه ولا شيس لك د ي خ ل لما و وطعلا قد ضرب ل تعوديش ص ا مره اخرى ل ي ايش ل لكلنا كنتاك ساله ي ة م ا ع ت لقد زول جلدة حالة منش اتي قام ان تترك ا ل ص ل ا ة و قد ت أ خ ر ا ل ص ل ا ة وتكفز قد ع ل ى الصيام وما تزكيش وما ت ح ش ش ويمكن تسكر وتكميل ممكن وتحشش وتزور ممكن و ممكن ت خ ر شوه و ت أ ك ل الربا وتغتاب الناس وتمشي ب ا ل ن م ي م ة ومع ا د ل ك م ا يجلدك ش ي ئ وما ض ر ب ك ش ي م ا درك وصابر عليك يمهلك ولا يهملك على الاقل م ه ل ا لعلها ت ت و سمح له النببه الاولى وعظها واهزرها و ع ض ه ا واهزرها وعظها وعظها وعظها وعظها وعظها وعظا لها ولتكوها وغيرها بعض الارك ماذا في السلطه كان ي ر ل د ان يشد العباس ل ي س م ع و ن ا ل ك ي ل ر ا د ي ل و ا الجيل و ي أ ع و ن لكم هذه ا ل أ م ر ا و ل ي ي ن ة و ض ع ي ف ة وما تخزن ذلك ما تخزن دفعه نفسها و أ م ا ن ة في عنقك ه لا مشويه ل ا ن خ ف ي ف ة وحاول اصبر وحاول ان تقمع م ا ذ س ي فان ت ل ل ه ي ي ف إ ن ساكن بمعروفه او تشريحه باحسان لها ج ر ي م ة واعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ي س ب ت أ ن ه ضرب زوجها من أ ز و ا ج ه ولا خادم ولا أ م ا وهو القائل اسمعوا لهذه ا ل ق ص ة بين الرسول صلى الله عليه وسلم واحدى الجواري من جوارهم ي ا ل قال ك عايت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الله تعالى دعاها فلم ه الله رسول تعالى تجبه قالت ام سلام وعي ت ط ل ا لما جات قتلوا لم اسمعك يا رسول الله قال لولا خشيه القوى دي و لاوزعتك ق ص ل ض ر بهذا ا ب السواك ك لا الخوف من ضربا بهذا السواك. من السواك عضل الخب عارك ر جمع غيث الخب عضل عارك. وخوف من القصص ومن ومن ا بين يدي الله فلا يقصص الله منه ي ولذلك م ا ي ا م و قال تعالى في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة في آ خ ر ه ا ف إ ن اطعنكم فلا تبغ و ا عليهن سبيلا إ ن الله كان عليا كبيرا إ ذ ا اطعتك الزوجه بالمعروف فلا تبغي عليها سبيلا فلا ترغمها على فعل شيء آ خ ر ولا تضربها ولا تهجرها ولا تؤذيها بقول أ و فعل وفي آ خ ر ا ل آ ي ة تهديد للرجال قال تعالى ان الله كان عليا كبيرا أ ي أ ع ل ى منك أ ي ه ا الرجل و أ ك ب ر منك أ ي ه ا الرجل و أ ق و ى منك أ ي ه ا الرجل و أ ق د ر عليك أ ي ه ا الرجل ف إ ذ ا ظلمت أ و غرتك قوتك على ظلم زوجتك فانظر إ ل ى ق و ة الله من فوقك إ ن الله كان عليا ا ً كبيرا ً عالي وكبير و س ا م ع وبصير سبحانه وتعالى إ ذ ن نحن كنوعظ ا الرجال ب أ ن لا يظلموا الرجال النساء وكانوعظ النساء ب أ ن يتقينا ل ل ه في الرجال و أ ن يطعنا الرجال المعروف ونقول للرجال إ ذ ا أ ط ع ت ك زوجتك فلا تبغي عليها سبيلا واعلم في كل وقت و ح ي م ب أ ن الله من فوقك يسمع ويرى ويعلم ويقدر وهو الجبار القوي العزيز المتكبر فاذا ظلمت قد ي ق س م ظهرك وقد ينتقم منك ل أ ن ه حين تظلم زوجتك وتضربها و ت ض ر بغير ه ا من غير سبب الله عز وجل يقول للزوجه وهي م ظ ل و م ة كما يقول المظلوم أ ي ه ا المظلوم وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين اللهم اصلح ولنا اللهم لك ن الحمد حتى ترضى ولك ن الحمد إ ذ ا رضيت ولك ن الحمد على حمد بنائيك وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. مع تحيات ت س ج ل ا ت الوصال هاتف رقم صفر اربعه وستون ثلاثه عشر س ب ع و وخمسون علما بان جميع الحقوق محفوظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته